الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلم يزل الحديث أيها الأحبة عن الآيات التي تتحدث عن الربى وأكلت الربى فلما مثل حالهم وتوعدهم بقوله تبارك وتعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس وذكر مبالغتهم بالاستحلال ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربى ثم أبطل ذلك فقال وأحل الله البيع وحرم الربى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أذا فيما يتعلق بأكلة الربى ثم بعد ذلك ما مآل الربى يمحق الله الربى ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثي يمحق الله الربا والمحق بمعنى الإبطال وقد فسر بإذهاب وإزالة بركته يمحق الله الربا وقد يكون المال الذي في يد الإنسان كثيرا من حيث العد ولكنه منزوع البركة لا يفي بحاجاته ومطالبه فلا يحصل مطلوبه ومقصوده من كثرة المال وجمعه والتهافت عليه لأنه قد محق وهذا جزاء وفاق لما كان قصد المرابي التكثر بالمال بأخذ الزيادة بغير وجه حق قابله الله تبارك وتعالى بالمحق فالجزاء من جنس العمل فكان مقصوده الاستحواذ على أموال الناس بطرق محرمة فكان العائد إليه من ذلك هو المحق فجوزي بخلاف قصده لما احتال على أموال الناس بأخذها بهذه الطرق كانت هذه عاقبته بخلاف مقصوده يمحق الله الربا وإذا كان الله تبارك وتعالى يمحق الربا فهذا المحق كما في هذه الآية جاء مطلقا والأصل أن المطلق باق على إطلاقه فيكون هذا المحق في الدنيا بذهاب ونزع بركته ويكون المحق أيضا بالآخرة كما جاء عن بعض السلف رضي الله تعالى عنه الله يبطله فإذا تصدق فالله طيب لا يقبل إلا طيب لا ينتفع بصدقته هذه وإذا حج أو فعل فعلا يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى بهذا المال فالمحق المحق هو حكمه الثابت يمحق الله الربا وجاء التعبير بالفعل المضارع يمحق يدل على أن هذا المحق يتجدد فلكل آخذ للربا نصيب من هذا المحق يمحق وهذه اللفظة في كتاب الله تبارك وتعالى جاءت في هذا المقام والمقام الآخر ويمحق الكافرين فإذا كان هذا الكافر قد جمع بين الكفر وبين أخذ الربا فما ظنكم فهو محق مضاعف وإذا كان الله تبارك وتعالى يمحق الربا فهل يظن بحال من الأحوال أن الربا هو قوام اقتصاد الناس وأن معايشهم ومصالحهم لا تتحقق إلا به والله يمحقه؟ وهل يمكن أن يمحق الله تبارك وتعالى شيئا تقوم عليه مصالح الخلق هذا لا يكون والله تبارك وتعالى عليم حكيم فإذا أيقن المؤمن بذلك واستقر في نفسه هذا الحكم فإنه لا يمكن أن يتصور أو يعتقد أو يظن أن هذا الربا يمكن أن يحقق مصلحة للأفراد أو المجتمعات أو الأمم كيف يتحقق هذا والله يمحقه وهذا المحق أيضا يدل على التحريم بل على تحريم غليظ شديد لأن ذلك كما سبق لم يرد في غير الربا لم يرد في أكل مال اليتيم ولا في أنواع المكاسب المحرمه ذكر الله الأحبار والرهبان إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله ولم يذكر المحق مع أنها ممحوقة لكن التصريح بالمحق في هذا المقام يدل على شدتي تحقق ذلك في الأموال الربوية يمحق الله الربا، ثم قابله أحسن مقابلة ويربي الصدقات فهذه الصدقة التي تبدو لربما في ظاهر من النظر لدى بعض الناس أنها نقص في المال أخبر الله تبارك وتعالى وحكم بأنه يربيها لصاحبها ويربي الصدقات وهذه المادة ربا تدل على ارتفاع فينميها فقل هذه ربوه من الأرض يعني مرتفعة كمثل جنة بربوه يربي اهتزت وربت يعني ارتفعت بالنبات لما نزل عليها المطر فالربا يبدو كثيرا وأنه أخذ زياده على رأس المال بغير حق فقابله بالمحق والصدقات تبدو أنها نقص من المال نقص من رأس المال يحسب بعض الناس حسابات كثيرة قبل أن يخرج هذا الريال صدقة والواقع أن الله ينميها ويربيها لصاحبها ويربي الصدقات فالذي يملك العطاء والمنع والغني الملك المدبر المتصرف في أمر الخليقة أو الذي قسم الأرزاق أو الذي وسع على بعض الخلق فجعله غنيا وقدر على آخرين فصار فقيراً فكل ذلك بيده وإليه وحده دون ما سواه ليست القضية أيها الأحبة بمزاولات أو ذكاء أو حرف أو مهارات أو خبرات أو دورات يتعلمها الإنسان فيحصل الأموال الطائلة أبدا تجد الرجل عنده من الذكاء والمهارات والعمل والجد والسعي يخرج في البكور ولا يرجع إلا في الظلام في آخر النهار ولا يكاد يرجع بشيء شهادات دورات خبرات يذهب بها هنا وهنا ولا يكاد يرجع بشيء وغاية ما هنالك لربما أجير يعمل عند غيره وتجد آخر وهو في الهاتف بمكالمة واحدة ضربة ملايين ما يجمع هذاك ولا ذوه ولا عشرته العمر من أوله إلى آخره فقوطول الأعمار أحيانا ما يجمعون مكالمة واحدة بصفقة يحصل منها هذا لربما كان قليل الذكاء قليل الخبرة قليل المعرفة قليل المهارات وليس لربما عنده شهادة ابتدائي وهذا معلق شهاداته معلق دروعه معلق شهادات شكر ومعلق كل شيء فالذي يوسع ويضيق على من شاء هذه قسمه قسمها الله عز وجل وهو عليم حكيم والله تبارك وتعالى إذا على العبد أن يتحرى الحلال وفي الحديث لن تموت نفساً لن أقوى صيغة من صيغ النفي النفي له صيغ وهي على مراتب اللغة وعند الأصولين أقوى صيغة من صيغ النفي لن لن تموت نفس حتى وحتى للغاية حتى تستوفي رزقها وأجلها تستوفي تستوفي يعني إلى آخر هللة أو أقل من الهللة تستوفي والأجل إلى آخر لحظة لو نزلت فيه امراض الدنيا لن يتقدم الأجل ثانية. ولو قال له الأطباء أنت صحيح مئة بالمئة لن يتأخر الأجل لحظة. الأجل هو الأجل. المرض وبالصحة وبالحمية وبكل شيء نفس الأجل. لكن نحن مأمورون بالأخذ به الأسباب. والله تبارك وتعالى قد ربط هذه الأسباب بمسببات لكن لا يكون شيء إلا بإرادته ومشيئته. فإذا كان الإنسان لن يموت حتى يستوفي الرزق والأجل والرزق يطارده كما يطارده الأجل إذا لماذا يأخذ من الحرام؟ هي ستأتي إن صبر من الحلال لن تموت نفس ونقل ويربي الصدقات لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة ما نقص فجاء بالنفي ما نقص ومال نكر في سياق النفي أي مال؟ بزيد وعمر تقول فلان نقص أنا ما نقص إلى أخير لا, لا, لا ما نقص مال أي مال قليل او كثير ربنا سيقول أنا كل عندي قليل ما نقص مال من صدقة صدقة كانت قليلة او كثيرة فتكون ذلك بركة في هذا المال ونماء وتنمو هذه الصدقة عند الله يربي الصدقات هل تظن أن هذا الريال الذي تصدقت به تلقاه يوم القيامة صدقة ريال أبدا هذا لا يكون بحال من الأحوال يربيها بيمينه سبحانه وتعالى كما يربي أحدنا فلوه المهر الفرس الصغير يعتني به العرب غاية العناية يربونه بأنفسهم لا يأكلون ذلك إلى الخدم والعمال والمماليك والأجراء حتى تكون مثل الجبل صدق هذه تكون مثل الجبل التمره تكون مثل الجبل تنهو فيأتي الإنسان يوم القيامة حسنات أشياء أحيانا أعطى هذا ما وأعطى هذا عشرة ريالات وأعطى هذا خمسة وأعطى هذا مئة وكذا يأتي يوم القيامة جبال جبال فما بالك بأكثر من هذا ماذا ستكون في بعشر إلى سبعمائة إلى أضعاف كما سبق أضعاف كثيرة والله واسع العطاء ويربي الصدقات ثم قال والله لا يحب كل كفار أثيم لا يحب كل كفار كل هذه أقوى صيغة من صياغ العموم كل صيغ العموم على مراتب أيضا كل وجميع هذه من أقوص صيغ العموم فهذه الصيغة كل كفار أثيم كفار صيغة مبالغة من الكافر فبعض أهل العلم يقولون محمل ذلك على المذكورين ممن يستحلون الربا فهو يشير إليهم الذين قالوا إنما البيع مثل الربا فاستحلوا هذا الاستحلال الذي بالغوا فيه وبعض أهل العلم يوجه ذلك بتوجيه لا يتنافى مع ما سبق يقول لما كان هذا المرابي من الناحية العملية لم يقنع بما أعطاه الله عز وجل ولم يقنع بالوسائل المشروعة والصحيحة والنظيفة في الكسب فحمله الطمع على أخذ ما لا يحل وارتكاب هذه المحظورات الكبار طلبا للكسب كان بذلك كافرا لما أعطاه الله وأنعمه به عليه مقتنع ولا رضي لا بما أعطاه الله من المال حتى طلب ما عند الناس بطريق غير صحيح ولم أيضا يرضى بتشريع الله وبهذه المعاملات الواسعة من الحلال لأن الأصل قاعدة في المعاملات الحل وهذا من رحمة الله الأصل في المعاملات الحل لا تظنون أن كل شيء حرام وأن الأصل المنع لا في المعاملات الأصل الحل توسعة هذا الأصل في اللباس الأصل الحل في الترفيه الأصل الحل في الطب والعلاج الأصل الحل الأصل المنع في العبادات لا يعبد الله إلا بما شرع آية إنسان ببدع ويتقرب إلى الله بها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد فالأصل في العبادات المنع زاد بعض أهل العلم نوعين أيضا الأصل فيهما المنع بعضهم قال الأصل في الذبائح المنع ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ليس الأصل الحل إنما تأكل ما ذكر اسم الله عليه وطعام أهل الكتاب مقصود دبائح أهل الكتاب حل أيضا لنا كلام في الدبائح أما المطعومات فالأصل فيها الحل من النباتات وأنواع المطهيات والأخلاق ما لم يثبت به ضرر أو يكون من الأمور المستقدرة عند العرب وزاد بعض أهل العلم الأصل في الفروج المنع يعني لا يقدم على مواقعة امرأة حتى يعقد عليها عقدا صحيحا أو يتملك بملك اليمين بتملك صحيح لكن إذا بقيت القضية فيها جاءت امرأة وقالت أنا أرضعتكما أو نحو ذلك فيتوقف. إقال الأصل المنع احترازا للأعراض هذه ثلاثة الشئ الذباح والفروج والعبادات والباقي الأصل الحل وهنا هذا الذي لم يقتنع بهذا الباب الواسع هذا المهيع الواسع هذا الحل الواسع أطلب الحرام أنواع المكاسب والمعاملات التي تستجد في كل عصر ويبحث عن الحرام فهذا قيل له كفار بهذا الاعتبار لم يقنع لم يرضى بما شرع الله أو بما قسم الله له من الرزق فتطلعت نفسه إلى ما في أيدي الناس أن يأخذه وأن يستحوذ عليه بغير حق يستغل حاجة المحتاجين ولاحظ كفار صيغة مبالغة أثيم أيضا صيغة مبالغة يعني كثير الآثام أثيم فدل على أن شأن الربا خطير من جهة وصفه ومن جهة تبعاته من الآثام لكن من تعاطى الربا من غير استحلال له فإنه لا يكفر كما هو معلوم وهو اعتقاد أهل السنة والجمع أن الكبائر لا يكفر الإنسان بفعلها مجردا هكذا شهوة أو طمعا أو غلبة هوا إلا إذا استحلها فهذا يكون كافر استحل ما حرم الله تبارك وتعالى فهذا بعض ما يتعلق بهذه الآية الكريمة من الهدايات وأسأل الله عز وجل أن يهدي قلوبنا وأن يسدد ألسنتنا وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه إذا كان لديكم إضافات أو سؤال نعم تفضل. تفضل نعم نعم يعني في قوله والله لا يحب كل كفار أثيم مفهوم المخالفة أنه يحب أهل الإيمان والطاعات هذا بمفهوم المخالفة وإثبات المحبة هنا بمفهوم المخالفة وبمفهوم الموافقة جاء ذلك مصرحا به في آيات وأحاديث مصوص أخرى نعم. هل من يدفع الربا ويأخذ الربا سواء هو في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله الدافع وكاتبه وشاهديه وكلها هؤلاء يشملهم اللعن كلهم في اللعن سواء لكن هؤلاء الذين بلغوا هذه المرتبة من الكبائر لأن ما ورد فيه اللعن هو من الكبائر ما توعد الله عليه بالنار هو من الكبائر يعني هي الضوابط الكبيرة متى يكون العمل كبيرة من الكبائر ويبقى أن أصحاب هذه الأمور هذه المزاولات يتفاوتون فالذي يكتب أو يشهد ليس كالذي يأخذ والذي يدفع ليس كالذي يأخذ وإن كان هؤلاء جميعا أصحاب كبائر ويشملهم اللعن على كل حال ينظر في كل معاملة بحسبها وبعض المعاملات صحيحة وبعض المعاملات حيلة على الربا وبعض المعاملات فيها اشتباه يتحرى المؤمن ودع ما يريبك إلى ماله يريبك نعم فضل. يسأل يقول بالنسبة للتخلص من مال الربا لو بنا فيه مسجدا هل يصلى فيه أو لا هو لا يريد صدق لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا لكن يريد التخلص من هذا المال فبنى به مسجدا بعض أهل العلم يقول لا يبنى فيه مسجد ولا يعطى للمحتاجين والفقراء في طعام وشراب تنبت منه أجسامهم فهو سحت ولكن يوضع في مصالح ومرافق عام مثل بناء أعزكم الله دورات مياه ورصف الطرق وشحن مواد إغاثية الشحن يعني تكلفة الشحن وليس المواد ونحو ذلك وبعض أهل العلم بناء على القاعدة التي ذكرتها سابقا أن المحرم نوعان محرم لكسبه ومحرم لوصفه المحرم لوصفه يعني مثل الخمر والخنزير ونحو ذلك هذا يتلف مهما انتقل من يد إلى أخرى فإن ذلك لا يحله بأي طريق كان المحرم لكسبه يحرم على من اكتسبه بالطريق الحرام لكن نوصل وصل إليه بطريق آخر كالمعاوضات في البيع والشراء وهبة أو هدية أو نحو ذلك فيقولون هو يحرم على الذي اكتسبه بالطريق الحرام فقط ولهذا لو وضعه في مسجد صلي فيه لو أعطاه للفقراء يأكلونه فلا بأس إذا تخلص منه بهذا مثل يقولون مثلا من كان كسبه حرام كالمغني ونحو ذلك لو وضعه في مسجد أو وضعه في هل يصلى فيه أو لا يصلى بعض أهل العلم يقولون لا يصلى فيه وبعضهم نظر إليها من الناحية الفقهية من ناحية توصيف الفقهي يمكن أن يقال يصلى فيه لكن بالنظر الآخر وهو أن هذه المساجد إنما تكون عمارتها المكاسب الطيبة والأموال الطيبة وأن الله طيب لا يقبل إلا طيبة وما أشبه ذلك وكذلك في الطعام والشراب ونحو هذا بما يعطى للفقراء ومن المعاصرين يعني ممن يقول بأنه يمكن أن يوضع في بناء مسجد أو في إطعام الفقراء أو شيء من هذا القبيل الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله نظرا للتوصيف الفقهي الذي ذكرته هذا واضح؟ نعم فضل بحسب اعتقادهم يعني بعضها لقد لا يستحل لكن يقول نحن مضطرون إليه لكن يقرن الحرام يعني الآن لو جاء أحد يريد أن يتعامل معاملات نظيفة وفتح معاملات مصرفية وبنكيه ونحو ذلك فأقام بنك مثل بنوك مثلا هو لن يكون وحده سيتعامل مع بنوك عالمية ونحو ذلك وهذه المعاملات لابد أن يدخل فيها بد لن يتعاملوا مع تعاملا كما يريد فماذا يصنع؟ كل يتخلص من الربا الذي يدخل عليه واتقوا الله ما استطعتهم وإلا ماذا يصنع يتخلص مما يدخل عليه أراد أن يقيم بنكا مصرفا يتعامل مع هالناس تعاملا بعيدا عن الربا نعم هو بتعامله المباشر معهم لا يأخذ ربا ولا يتعامل بالربا لكن هناك معاملات مع بنوك عالمية لا يمكن أن يقوم هذا البنك إلا بالتعامل مع هؤلاء البنوك ماذا يفعل؟ ولا يتعاملوا معه بالطريقة التي يريد هو نقول يتخلص مما يدخل عليه يتخلص مما يدخل عليه من الحرام ويتقي الله ما استطاع ولو أقفل هؤلاء لم تجد إلا الربا الصريح الواضح هذه ينظر فيها في قضايا على كل حال ها؟ طبعا هو الاستحلال اعتقاد ذلك بالقلب أن يعتقد أنه حلال مثل هؤلاء قالوا إنما البيع مثل الربا ما في فرق يعني بعض الناس يقول ما الفرق بين الربا والبيع أنا أعطيته هذا القرض وتعطل المال مني والعملة ترتفع أو تنزل فأنا خسران ولم أنتفع بهذا المال فأنا أخذ مقابل هذه المدة وقد تكون العملة نزلة فأنا أخذ على الأقل الفرق هذا مستحيل العلماء يقولون في الفروقات بين الصدقة وغيرها يقولون الصدقة ما قصد به التقرب إلى الله ابتغاء الأجر من الله فيعطيك هذا طلبا لما عند الله أعطيك هذا الماء ويقول هذا أريد الأجر هذه صدقة الهدية ما قصد به التحبب والتقرب تقريب القلوب والتودد والهبة هي العطية المطلقة التي لا يقصد بها لا هذا ولا هذا هبة فهذه ثلاثة أشياء الصدقة أيضا ما يقصد به التقرب إلى الله نوعا نوع ليس فيه مذلة ولا مهانة ولا نقيصة على من أخذه مثل ماذا؟ الماء الذي يوضع في المسجد، البرادات اللي توضع عند باب المسجد، توضع في الطرقات، في الأسواق إذا شرب الإنسان منها. هذه القوارير اللي في المسجد، هذه ما هي؟ الذي وضعها؟ ماذا يريد؟ إذا الأجر؟ فهذه لا يلحق الإنسان، لا يقول أنا رفعنا هذا، ونحو ذلك منذ القدم، الآبار التي توضع على طرق المسافرين في المساجد كان يوجد آبار ونحو ذلك كنا يشربون منها، فهذه صدقة يشرب منها. لكن هناك صدقة خاصة لهذا الإنسان مثلا يعطيه هنا اليد العليا خير من اليد السفلة هذا الآخف الذي يأخذ الصدقة فيخص بها هو فهذه التي نزه الإنسان أنه يعطى صدقة لحاجته أو نحو ذلك أما الأشياء المبذولة التي يقصد بها الإحسان إلى الناس مطلقا من غير تخصيص أحد بعينه ولا تخصيص الفقراء وإنما للأغنياء والفقراء وقد يشرب منها صاحبها الذي وضعها صلي بالمسجد ويشرب والأصل للإنسان لا يأخذ من صدقته لكن قصد بمثل هذا الإحسان مطلقا فلا يكون ذلك من قبيل العود في الصدقة مثل القرى الذي يوضع للضيف والله أحلى نعم طبعا الإنسان يتحقق ويتحرأ ويتق الله ما استطاع ولكن تبذل جهود كبيرة في هذا السبيل وتوجد دراسات كثيرة ورسائل علمية كثيرة. يعني لا يكاد يوجد جزئية أو موضوع من هذه الموضوعات المالية المعاصرة والمعاملات المالية المعاصرة إلا كتب فيها وإذا كنتم تعرفون جزئية لم يكتب فيها فهناك مئات الطلاب في مراحل الماجستير والدكتورة ينتظرونها ويتلقفونها فأشبعت هذه القضايا والله الحمد في البحث والدراسة فعلى المؤمن أن يتحرى أو يقول عندما يقول الإمام في القنوت اللهم اغفر خطائنا وعمدنا هل سؤال مغفرة الخطأ من الاعتداء يعني بالنسبة للخطأ الذي يقع من الإنسان بغير قصد هذا لا يؤخذ عليه ربنا لا تؤخذنا إن سينا وأخطأنا قال الله قد فعلت وأما الخطأ الذي يكون عن قصد المخالفة فهذا يسأل المغفرة منه بعضهم يفرق بين هذا وهذا يقول خطيئة والخطأ الخطيئة هي الإثم والذنب ونحو ذلك والخطأ ما كان بغير قصد فرلي خطيئة فهذا بهذه العبارة خطيئة يعني الذي تي وآخذ عليها الإنسان لكن هل ورد ذكر الخطأ في الأدعية النبوية الصحيحة الثابتة وكل ذلك عندي يعبر بي الخطأ فهذا محمله على إيش؟ على ما كان بمعنى الخطيئة فبعض يفرق بين الخطأ والخطيئة ولكن يأتي الخطأ بمعنى ما كان عن قصد والله أعلم يقول هل عندما أنكر منكرا ضمن العاصي يرد علي برد سيء فأشعر, فأشعر الموجودين بأني غضبتها ينقص من أجري لكل حال إنسان لا ينتصر لنفسه واصبر على ما أصابك لا ينتصر لنفسه ما حكم كتابة خطبة الجمعة أثناء وقت الخطبة للاستفادة منها كوف نسيانها لا مس الحصى فقد لها وأنا لاحظ بعض في خطبة الجمعة يسجل الخطبة بجهازه المحمول وينظر إليه ويضغط بين حين آخر يتأكد أن التسجيل مستمر فهذا يعتبر من الاشتغال عن الخطيب أم ست الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له ليس معناه أن لا تجزئ يتجزئ لكنه يذهب أجرها هذا يقول لا استقراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاح حيث أنه ينتهي من قراءته ثم يبدأ إن لم يكن له سكتات اقرأها بعده مباشرة سريعا يقول والدة مريضة طلب منها دكتورا تشرب لتر ماء يوميا بالنهار فأفطرت فما الحكم هو المقدار إذا كان هذا تستطيع أن تقضي فيما بعد يعني إن هذا مؤقد فتقضي إذا كان طول العمر ولا تستطيع أن تقضي فإنها تطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع نصف يعني حدود كيلو ونصف تقريبا على سبيل الاحتياط ولو أنه جمع هؤلاء الفقراء كما كان يفعل أنس بن مالك رضي الله عنه في آخر الشهر يضع لهم طعام مصنوع ويأكلونه لذلك يقول إذا أذن المؤذن وأن أقرأ القرآن توقف عن القراءة أم أستمر تتوقف تردد معه نعم. متوعد بالعقوبة يمنع من ذلك من يستطيع منعه لكن ما في حد الحدود هي في حفظ الضرورات الخمس من جهة العدم يعني الحد الأول هو حد الردة لحفظ الدين من بدل دينه فاقتله الحد الثاني أو ما يتعلق بالنفوس شرع فيها القصاص ولا يسمى حدا القصاص بمعنى أنه النفس بالنفس والأعضاء والأطراف والجراح تكون بقدرها القصاص بما يمكن الاقتصاص به فهذا الحفظ النفس حفظ المال السارق تقطع يده حفظ العرض القاذف يجلد ثمانين جلده الزاني غير المحصن يجلد مئة الزاني المحصن يرجم حفظ العقل الذي يشرب المسكر يجلد ثمانين جلده هذه يسمى الضر... الضرورات الخمس الدين والنفس والعقل والعرض والمال هذا الترتيب حفظها من جهة العدم من كل ما يخل بها أو يؤثر عليها أو ينقصها أو يتلفها فشريعة الحدود لحفظها من هذه الناحية نعم طيب نعم كيف إيش؟ الضحانة تعدل ذلك فهذا فضل الله عز وجل لا أعلم هذا أنها لها علاقة بتربية الجسم أو نحو ذلك وإنما لا وإنما الله عز وجل من رحمته بغباده أن جعل ذلك مجزئاً عن 360 صدق عن كل مفصل لا لا لا لعن الله اكل الربا ليس في الاستحلال وإنما مجرد الأكل والأخذ له اكتسابه الله وعلا سلامه اكتسابه الله وعلا سلامه